كان الناس أمة واحدة فرات الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كان الناس أمة واحدة فرات الله النبيين مبشرين ومنذرين وَلَكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِن زَلَلْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ حَسَبِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَاخْتَلَفَ فِيه إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بعد ما وما اختلف به إلا الذين أوتوه من بعدها جاءتهم البينات بوياً دينهم فهدى الله الذين آمنوا لنختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدى الله الذين آمنوا لنختلفوا فيه من الحق